بحنا الله الحمد لله لا اله الا الله لا اله الا الله سبحانه شرار دانات البحور محدنا عرف مكنونها او سراها غير اللي جرب ذكره ولا الشكور سافر مع الاذكار حي سفرا الكون به اسرار دانات البحور محدنا arra necramu lah shkun safar ma la dikara محلا حياتك في حماى رب غفور فاتح لك ابواب السعاده كلها تبقى بذكرى نور مجدان بنور والبهجه فايح من لسانك عطره محلا حياتك في حماى رب غفور فاتح لك ابواب تبقى بدكره نور ما استعنن بنور والبهجبة يحمل لسانك عطران سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحان الله أقوم ذكر الله طمن طم فؤادك وابن في اللي ما نسور يحميك من زلا تو من شروره قول اذكر المولى وعانق السرور واسبح بضال ابد من عدها طمن فؤادك وابن في اللي ما نسور يحميك من زلا تو من شر